قُلْ هَلْ UNَبِّحُ بِحُكْمٍ مِنْ ذَلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُ Olaik şerr ve azlunun sevai